بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 إنا ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا لب تلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا، وأما إذا لب تلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا. كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد يا أية من نفس المطمئن